ليس على الأعمى حرج ولا على الأأرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار Hema Pahonda kabib ta